أنا مسلم لا أعرف النسبا وسوى أصرخ يبتغ العربا أنا مسلم لا أعرف النسبا وسوى أصرخ يبتغ العربا أما أنا فشمائل نسبي لا أستسيب الجاه والحسبا لا, لا أنت من عروبة وقدات تتوى الانتـن القاب والخطباء لا الانتـن من بن تتمسد بن والخطب لا بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن الخضاع للتساب ولا من تفرغ ضاب خد لا تبج هني العصالة جاوز السحباء وابلال عبع جاوز لا أنتم مما دمت قاعدة لم تعرف القدام والنصاب لا أنتم مما دمت قاعدة لم تعرف القدام اصبا لا انت مما دمت ضياته وتزاولين العرض والطلبات وتزاولين العرض والطلبات والطلبا لا انت مما دمت بارده لا تجلب نار ولا حطب لا انت مما دمت بارده لا تجلب نار ولا حطب ن فلات ما يجلتفلت ماجوميب فلا انت ما يجفللا